واتخذوا من دونه آ ل ه ة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم, ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا ا وقال الذين و ك ف ر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 من شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا إذا رأتهم من موسوعه النابلسي ا مقرنين دعوه للعلوم الاسلاميه ا و م ا ء الله ق ا ل م ج ن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 وقد امنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلاه ن هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه ة ت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 ن و م س ب ا ت و ج ع ل ا ل ن ه ا ر نشورا وهو ا ل ذ ي أ ر للعلوم ا ش ر ا بين يدي س ل ا م ي ه اسماء م ا ل ط ه ر الحسنى ن ي ي به بلدة م و س ق ي ه م م ا خ ل ق ن ا أنعاما أ و ن ا س ي ا كثيرا و ل ق ل ع ر و م الاسلاميه اسماء الله و ش ا ل ب ع ث ن ا في ك ل قرية ن ي ا ف ل ا ج ز ع ا ل ك ا ف ر ي ن و ج ا ه ه د م به كبيرا جهادا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما, وجعل بينهما برزخا وحجرا موسوعه فجعله النابلسي ا ه ن ع م و للعلوم ا ف ربه ظهيرا ا ل ا س ل ا م ي ا